بوك تو تفيت إن أوسم دست تسعة وثمانون تسعة وثمانون Tisi si tako lena, ne bodi vendar tako lena, ne bodi vendar tako lena. Anta kasulun Katiran hla kun ta ghaira hakeza? Anta kasul kathira, kun tako dolgo spiš, ne spi vendar tako dolgo. انت تنام كثيرا هل نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل نمت أقل من هكذا پریхайай тако позно не كثيرا هل أتيت غير هكذا انت تاتي كثيرا هل لا اتيت غير هكذا؟ تاكوغلاس نو تضحك بصوت عال هل لا ضحكت غير هكذا؟ انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ تاكو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 انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا پرويچ كاديش داي ويندر نكادي تدخن كثيرا جدا هل لا غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخلت غير هكذا؟ تراواج ديلاش. نيديلاي توليكو. انك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تاكو هيترو فوزيش. نيفوزي فندر. كاكو هيترو انت تسير بسرعه عاليه هل سرت غير هكذا انت تسير بسرعه عاليه هل لا سرت غير هكذا <تصفيق> اجلس يا سيد ميلر اجلس يا سيد ميلر. ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر توتربيته كن صبورا, كن صبورا nechitite prov waktak kifaya khudh wakt kafiyan chakajte trenutek intavir كن دقيقا في المواعيد كن في المواعيد. لا تكن غبيا لا